أعود بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم موزة للذين آمنوا الذين قالوا إلا نصارى ذلك بأن منهم قسيتين ورهبالا لَا لا يستكبرون وإذا سمعوا ما الرسول ترى أحيانهم تفيض مِنَ الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اليحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلموا طيبات ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المحكم وكلوا مما وزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله إلا والايمان ولكن واخذكم بما عقدتم الايمان فكفتاه اطعام عشوته مساكين من اوت ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوطع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاه المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناق فيما طعموا إذا فَآمَنُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا حَاجَةً مَّتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا فَوَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ أَيُّ يَكُم وَرِمَاحُكُم مّن يَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَطغُو بِالضَّبِّ سَمِعْنَا تَقَدَّمَ حَدَّ ذَلِكَ فَلَهُ عَلَامٌ أَيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا وَمَن قَتَلَ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَЗАَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم يا مَن تى او كفارة طعام مساكين او عجل ذلك صياماً يذوق وباء امره اصلى الله اما سلف ومن عاج فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحلم عليكم صيد البر ما دمتم خرما واتقوا الله الذي إليه تؤشرون جعل الله الكعبة البيت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 أن الله شديد العطاب وأن الله رفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تشكمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فق الله الررهيا و الباب عَكنت في يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تشؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد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 وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَقْتُلُونَ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ يجون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يمركم من ولذا تديت الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شاهدوا بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذووا رحم منكم او اخران من ويركم غيركم ان ان ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقتمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآسمين فإن عزر على أنهما استحقا إثما فآخران يطوما لمقامهما فَأَخْرَجَ عَنْهُمَا مَنْفَاهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَاهَدْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اشْتَهَيْنَا لمن الظالمين ذلك يدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يطافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واستقوا الله واسمعوا اللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الْمَفْسِدِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنْ تُعَلِّمُونَ إِلَّا الْغَيُّوبَ إِنْ تَقُولُوا إِلَّا مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهج وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والعنجين وَيَصْنَعُ مِنَ الطِّينِ كَيَّاكَ كَأَنَّكَ الطَّيْرُ بِإِذْنِي فَطَلُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِنْ تَخْرِجِ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِنْ تَحْيِ الْأَمْوَاتَ آئل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوائين أن آمنوا بي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 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد خلقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير ووزقينك قال الله فمن يبقى البحث منكم فإن أعزبه على مذلا أعزبه أحدا من العالمين وإن قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس استخدوني يَإِلَهَيْنِ يا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ تُبْحَانَكَ مَا يَكُولُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَنِي لي بِحَقٍ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ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 بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لَهُمُ الْأَزْوَاجَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَحِدُّون هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ طَبَّقَكُمْ أَجَلَ وَأَجَلَ مُسْتَقِمًا عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ كَمَتَوُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَحْكُمُ شَأْنَهُمْ وَلَا يَسْتَشْفِعُونَ إِلَّا بِهِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَكشِفُونَ مِنْ أَيِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا بي يستهدئون <تصفيق> ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قبل مكن مَتَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَنْزَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَجَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تجري من تحتهم ذُنوبِهِم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَوْلَا أَن ذُلِّيَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُظْلَمُونَ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 قل سيروا في الأرض ثم ننظروا كيف كان عاقبة المكلبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة سيجمعنكم يوم لا ريب فيه الذين ختروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا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 اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يخلص عنه يوما يذ ذو رحمه وذلك الفوز المبين فاي ان تشكو بظلم فلك شف له الا هو وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو الطائر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بَيْنَ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ تَلَوْا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أشهد وإِنَّ مَا هُوَ إِلَهُ وَخَلْقٌ وَإِنَّنِي بِذِي أُمٍّ مِمَّا تَشْفُونَ <تصفيق> الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَهُ كَمَا يَعْلَمُونَ الذين ختروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أطلع ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلق الظالمون ويوم نحفرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتهتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما وَمُشْرِكِينَ أَوْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَاءَ أَنْ فُجِّهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ فَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أن فهو فيه آذانهم وفرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا فيها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا وهم ينهون عنه وينهون عنه وين يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا البدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكالبون وقالوا إني إلا حياة للدنيا وما نحن بمبعوتين قالوا بلى وربنا قال خلوك العذاب لما كنتم تكبرون قد خسر الذين كلهوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها وهم يحملون أوزارهم على رؤولهم ألا ساء ما يجرون وما الحياة الدنيا وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ تَخَيُّرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَفَخْنَا فِي أَمْثَالِهِمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَلِّمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْآيَاتِ لَيَجَحُدُونَ وَلَا يَضُرُّ كُلُّ بَثٍّ تُنْزِلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ عَلَى مَا يُقَالُ وَأُولُو الْحَجِّ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا قَادِرَ أَكَمَنَّ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَلَيْسَ فَاتَ أَنْ تَمْتَثِرِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ تُلْمَنَ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ يَوْمًا بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ وَلَذَ فلا تقولن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثه الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا ندل عليه آية من ربه قل إن الله لكن أكثرهم لا يحلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فضلتنا في الكتاب من شيء ثم إلى عدد يَغْرُمُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ وَضَلُّوا كُلُّهُمْ مَن يَشَأْ إِلَّا يُضِلُّ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا ثَمُودَ آيَةً فَكِذَّبُوا بِهَا فَأَخَذْنَاهُم, فأخذناهم بِعَذَابٍ مُّبِينٍ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا وَعَصَوْا فَوَرَى وَهُوَ لَاكِنْ فَتَضْطَلُ قُلُوبُهُمْ وَلَاتِي فَسَتْقُلُوبُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا يُوعَظُونَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فيقوا بما حتى إذا سيحوا بما أوتوا أخذناهم بغتكا فإذا هم مبرشون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبكرين ومنذبين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يبتقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن لا تستبع إلا ما يوحى إليه قل أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولا شفير لعلهم يتقون ولا تقود الذين يدعون ربهم بالغداس والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم يَيْلَ فَتَجَاوَدُهُمْ فَتَكُونُ مِنْ الظَّالِمِينَ وكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَضٍّ لِيَقُولُوا أليس الله بأحلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم شوءا بجهالة متا ب من ضحي دمتا ب من ضحي واظرق فانه ب وحيهم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني ان يريد ان احمد الذين تدعون من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 مَا بِالَّذِينَ تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الحكم إِلَّا الْحُكْمُ إِلَى اللَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ غَيْرَ هَذَا فِيهِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وعنده مفاتح الغيب لا يحلمها إلا هو ويحلم ما في الفر والمحر وما تسقط من ورطة إلا يعلمها ولا خذة في أغلمات الأرض ولا وطل ولا يامس إلا في كتاب مبين وهو الذي يترصاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 117. وقالوا فيه ليقضى أجل مسمى 118. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 119. وهو ويرسل عليكم حفرة حتى إذا جاء أحدكم الموت ترفته رسلنا وهم لا يفلطون ثم هدوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرأ الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات الفري والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لأنجانا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله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 يَأْذُلُكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ وَلِتَبْتَلِيَ اللَّهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَهْدِيَهُم مِّنْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمٌ كَرًّا وَاِنكَثَرَ لكل نبر مستقر وسوف تعلمون وإذا وعيت الذين يخوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوبوا في حديث غيره وَإِنَّمَا يُنذِرُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَغْيَ الذِّكْرِ مَرْقَدًا ۖ وَمَا عَلَى النَّذِيرِينَ يَنْتَقِمُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِأَنَّ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ لَيَشْهَدُهَا ۗ وَأَنْتَ عَنْهُمْ بَرِيءٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَحْيَى وَالرَّدُّ عَلَى اعْقَابِنَا بَعْدَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالرَّدُّ عَلَى اعْقَابِنَا بَعْدَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ كَمَا كالذي استاوته الشياقين في الحظ حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَجَعَلَ لَكُمُ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَأَوْلَى لِلَّهِ الدِّينُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتستخد أقناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت الزمارات والأرض وليكون من المقنين فلما جن عليه الليل رآ كركبا قال آلا ربي فلما أفل قال ها أحب فلما رأى القمر باجرا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهجني ربي لأكون من القوم الضالي فلما رأى قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشرفون إني وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حنيفا صماء من المشركين وحاجوا قومه قال أتحاجوني بالله وضد هدان ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريق أحفظ بالأمن إن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ لَوْ صَرَّفَ اللَّهُ بِهَا مِنْ شَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَحْفَظُهُ كُلَّ الَّذِينَ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليان كل من الصالحين وإسماعيل واليسر وَيُونُ ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى قراط ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَأْتِي بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُّبُوَّةَ فَإِذَا يَخْشَوْنَهَا يَخِرُّونَ لَهُمْ وَجْوَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْتُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين عدى الله فبهلاه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا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 تجعلونه قراطي ستبجونها وتخفون كثيرا وأولنتم ما لم تحلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال روحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وتباتطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لقد استقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزحمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج مِنَ من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا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 قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 ومن النصر من طلعها قنوان ثانية وجنات من أعناب والزيسون والرمان والزيسون والرمان مشتبها وغير متشابه أوه أوه بذلك لآيات لفرم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبناس بضي العلم سبحانه وتعالى عما يحفون بديع السماء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 فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تجركه الأبصار وهو يجرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه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 ونعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل كذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مغزعهم فينبئهم بما كانوا يحملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إليهم من آيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبطارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في قضيانهم يحمرون صدق الله العظيم